قلبي jalbi hasib, lama tسلم على يحسب على يد حاسب لحسن قلب في داي حاسب. Ala jalbi hasib, lama tسلم على يحسب على يد حاسب لحسن قلب في داي. لما تسلم علي هي اللي شفيفك ناي لما تسلم علي هي اللي شفيفك ناي قلبي أم مخطوف وأموت قوي من الخوف وما شوف شيء بكل قلبي أشوف و ما شوفش بكل قلبي أشوف كل الحياة تتحب ما عرفش ليه و حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي في ايدي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم عليا حاسب على يدي حاسب لاحسن قلبي فداك حاسب على قلبي حاسب لما تسلم عليا حاسب على يدي حاسب لاحسن قلبي فداك لما تسلم علي تمشي الفرحة معي لما لما تسلم علي تمشي الفرحة معي يلي عينك أغلق وضحكتك أحلاك يلي, يلي عينيك أغلق وضحكتك أحلاك احلى ما في الدنيا اني اكون وياك واحلى ما في عمري انك تكون وياي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي زن قلبي في ايداي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم عليا حاسب على يدي حاسب احسن قلبي في ايداي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم عليا لما تسلم علي أفرح بعمر الجاي لما تسلم علي أفرح بعمر الجاي تبقى الليالي نهار لك كل ومشي لك تبقى وفي قلبي سر غريب من اجمل الاسرار انت حياة قلبي وانت جرحي ودواي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي يدي حاسب لاحسن قلبي فداك حاسس على قلبي حاسس لما سلم علي حاسب الا يدي حاسب لاحسن قلبي فداك